من الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون.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 جَاءَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بعدما يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إحدى تَأَيَّنَ أَنَّ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَادِي الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرأ المجرمون